يا أقصى يا حلوى المنظر يا أقصى يا حلم الأكبر يا أقصى يا حلوى المنظر يا أقصى يا حلم الأكبر أنت القدس أنت الشمس وبك الأنس ولك الحب انت القدس انت الشمس بك العنس لك الحب قلبي يهفو عيني تغفو قلبي يهفو عيني تغفو روحي تصفو تدعو الرب